تسعة. استمع إلى الكلمتين وأعدهما ولاحظ الفرق بينهما ثم اكتبهما في الفراغات التالية. سوس، صوص. نحل، نخل. ظلة، ظلة. زهر، ظهر. فهم فحم